يوم ترونها تذهب كل مضيعة نعم ما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها.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 الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض. اتبع عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهدي إلى عذاب السعير. Ya ayuhah الناas إن كنتم في ريب من البعت فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرض اَمِ مَّا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنكُمْ مَّن يُتَوَفَّى فَوَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ ضامدة فإذا أنزل عليها الماء اهتزت وربت وأبتت من كل زوج بهيج ذلك في أن الله هو الحق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 ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير فان يعطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزيون ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من عبد الله على حرب، فإن أصابه خير لقمة به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبيد.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 فَالْيَوْمَ ضُرَّ هَلْ يَذْهَبَنَّ كَيْدُهُمَا يَغِيظُ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ إِنَّ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 صالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطعام طيب من القول وهدوء إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويسودون عن سبيل الله والمس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 وَإِذْ بَنَى وَإِنَّا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرِ الْبَيْتَ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ تَيَمُّمٌ كُلٌّ فِجٌّ عَمِيقٌ لِيَشْهَدُوا مَا نَافَعَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَةٍ لما ت على ما رزقهم من بيمة الأعنب، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم واليوفن ذرهم واليَط قوفوا بالبيت العتيق ذلك وَمَن يُعَظِّبُ رُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرُ الَّهُ عِندَ رَبِّهِ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 بالله فكأنما خر من السماء فتخفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك وَمَن يُعْظِمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ لَكُمْ فِي جَامِنَافِعٍ إلَى أَجْلِ مُسَمَّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ولكل أمة جعلنا من سكن يذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فلهم أسلموا وبشر المُؤمِنِين الذين إذا ذكر الله وجهت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومن ما رزقناهم يفقود. وَالْبُذُنَ جَعَلْنَاهَا تَكُمَّ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا قِنْطِرَانِ فَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَفًّا فَإِذَا وَجَبَتْ جنوبها فكنوا منها وأطعموا القانع والمحتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله نحومها ولا دماؤها ولكن يناله التماؤها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 يرجين بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضه ببعض لهدمت صوامع وبيعن وصلوات ومساجد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 فَكَأيِّ مِنْ قَرْيَةٍ أهْلَكْنَا هَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَوْيَةٌ عَلَى عُرُشٍ وَبِئْرٍ وَعَطْرَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيد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 إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يورج الليل في النهار ويورج النهار في الليل وأن الله سميع بصير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 ألم تر أن الله تخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسقوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُل لِلَّهِ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ الَّلَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ والسماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزلون به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تحت عَرِفُوا فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْقُطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَغَنِبُوا بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكُمْ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 وإلى الله ترجع الأمور يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فاحتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير